في البحر صوت العاصفه وفي الهيبه يظهر شنس كانه القدر عيناه تسقطان القلوب وظله يجعل البحاره تصمت وتنكسر صوت الريح اذا هاج البحر هيبة السيف اذا فجر red hair king the storm in the night ورث العهد العظيم قطع البحار وكل خطوة نشيد كاريم ذراعه جرحر لكنه تاج الفداد فكيف يخشى من جعل من خسرانه رواية بقاء إني هنا وإذا ظهرت فليصمت البحر والعالم يسقط أعطال في قبعته كأنها مفتاح القدر وقال أعدها لي حين تصبح قرصانا من كبار البشر ذاك الوعد أصبح أغنوة للعصور والبحر يحفظ القصة في كل ممر ودروب حين سقط آيس وانكسرت قلوب الرفاق وصار البحر يغلي بالحقد والاحتراق Və hər şan-niqs və səhəb, ən ərdəm əlqətələ Fəəna qəsməküm əhəzi nəhayətə l-jədəl Shon-niqs Mən yudfə nəyirənəl həvrub Shon-niqs Mən The Red King stands, the silence is deep One word he speaks, the oceans all asleep Fəyvənə bəəriqətə l-həlm təhqqqəqəd عيناني تتلاقيان والروح توهج قال شنكسو قد صرت رجلا يا صاحب القبعة فابتسمل في اليوم بدأت خطانا معا في السماء Səyşhəd həkməl qadr mən yəkələl məlik Şalqsul Alhəybətə lətəy lətəmur Şalqsul Albəhr yəkhələyəl zəmən yəsqəd Red-Hard Legend, written in flame Forever the sea, we we'll whisper your name Fəmə jələsəl qoğat Yəfətləqəl əsmaq hədi həməs ləən افكر من الفتيه ما حاجه تقول او سريه للسيول نفرط واحده تجعل القلب يحتل ويتوه <تصفيق> أرسة النجم المنير قلل خطوة منهم ضأس مجاريخا قديم إلا تحرجت سفينة برتجفت الدسو وكل قاود يحشى أن يكون هو الدور